صامت لو تكلم لفظ النار والدمى قل من مل خلق الصمت أبكما صمت ما لو قل مل صمته لا صمته خلقا صمت لا تسل عن سلمته روحه فوق رحته بدلته همومه كفلاً من وسدتي نتنه قد رأى منهج الحق مظليمة وبناداً أحبها ركنها وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسما هو بالباب وقف والردا منه فائف فهدئي يا عوصي فجلت من جرأته يرقض الساعة التي بعدها هول ساعة يا من جرأتي يرقض الساعة التي بعدها هول ساعتي شغل فكر من يراه بإطراق هامتي بين جنبيه خافيق يتلظى بغايته أطرها فهما تتجى من شرارتي مرة آه فحمات الدجاج أضري مت من شرارتي أضري من شرارتي صمتني.